وهل هناك نصوص تبين قيمة العمل وأنه لا يتعارض مع الصلاة إن النصوص كثيرة في عدم التعارض بين عمل الدنيا والآخرة وفي ايثار عمل الآخرة لأنه الباقي الخالد أما عمل الدنيا فهو مؤقت وزائل قال تعالى وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولولدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه كما جاء في روايات متعددة وعندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا بالصلاة والقرآن الذي كان يطيل فيه كان يأتم به بعض الصحابة فنبهه الله إلى التخفيف لأن المامومين وراءهم تكاليف أخرى تحتاج إلى راحة وقوة علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وفي الحديث أن السعي لكسب العيش للنفس والذرية وغيرهم جهاد في سبيل الله وبالفهم الصحيح للنصوص وأسرارها يهون الأمر وتخفى الاعتراضات والله